بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سنا رسول ربي صلى الله عليه وسلم كبرتاج الركاستي رسول سمي لمفا ويتأل بيان المان أدادو إساني يحيى في عيساء الكتات أرقني جنيد ببني قيارا سمي سدفاتي وان ارقان الرادبان رسول ربي صلى الله عليه وسلم جبريلي وجي ديمني سمي سدفاء القرآن سمي سدفاقي السد نبي الله يوسفين ارقان رسول ربي صلى الله عليه وسلم نبي الله يوسفين ويت ارقان اقاتى إساء ويتهي من مالجن اعطي شطر الحسن بريد مربين أمي ثنا ولق من نبي الله يوسف جرني حديث إمام مسلم كي رسول ربي أقسمت التفاني جبريل وج جرسامي أفرّفت الدربا سمي أفرّفا ويتقين نبي الله إدريس أرجن عليه السلام أمس جبريل وجن دبرن جرسامي شنفا نبي الله هارون أرجن عليه السلام جبريل وجن القسمة التفوفا أما لجرس مي جهفة نبي الله موسى أرجن عليه السلام سمي جهفة كستي القسمة جبريل وجن الدبرا أمس جرس مي تربفة سمي تربفة كستي أبا نبي الله إبراهيم أرجن عليه السلام نبي الله إبراهيم رسولك إنا يا محمد أمتك تتسلامنا جنة ندتشي بريد دودا بجان إسيني مأوى وأنت إثيك سرابة أشكالتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر جدّك اتناهي جئن جدّك حديث إمام الترمذي أديس كيس ستي رسول ربي أرجع أبا إساني إبراهيم والأرجن بودا جبريل وجه جنة سينني وان توتا اجايبا كيستي ارغان رسول ربي جناتا سنكيستي وانتسان ارغان توكو فوكي عمر بن الخطاب خير غسني جلني صحابات تهمن كغافه عمر بو رسول الله نتيهنا افتى ما سنتين على اللنجديني لما فارتي قبرت زيد بن حارثه ارغان رسول ربي صلى الله عليه وسلم سنل دي بنيتين اتهمن سدفاً لغا قوسري أرغا رسول ربي صلى الله عليه وسلم أفرفاً إبدا جهنم كاقرين اسي قريج الحفظ والقبى أرغا رسول صلى الله عليه وسلم شدفا راتي ملائكا إبدا جهنم ايقو خازنين أرغا رسول ربي صلى الله عليه وسلم ارغا جبريل رسول قبته ساميه تربفا غران اماتي والين ديمي جبريل اتشماتي الراحفي رسول ربي ندبران حقا بكته المناماتي في ملايكان تقلين هنجا هنجتي رسول ربي ديمني بكا كالمني باريسو اتن اجهامو غا ينجتشود كملايكان فردي ربي مرت ربي كينا اتن باريسو دا غيان اطيغا يا الرسول ربي ديمنيتنين بكا كانتي بكا قلقلو بكبريد دو تناتي ربي الان رسول افيد ببسي اچيتي امه اساني رتي صلاه واجب غدي صلاه شنن ربي الان امتناف وان قد تاباثكن ني بداثني سنتقفان سلاطة شنان قافسان اجتيت كننب نما مسلماء عرارمو ابدا جهنم كيس ابدا او ابو يوم كبديد لقل تاتي قافس كننب سورة بقرال ربين والآني اوما اسيدا رسول ربيتي تي كنيف. رسول ربي ربي اساني دبساني ويتجسن غر جبريل قددابي ان جبريل وجئ كأني بيت المقدس قد يبؤن اشر براقي يابثني غرب مكهت دي ربي صلى الله عليه وسلم ويتمكن غلن امه اثاني دمسى غرب بيت المقدس دمني في كسمي البين تن لا دبين توتني الفات نك جبسي نك دون نما انماو غرغلي يو اسلام ما كبر نجدله محمد نكيبا نوهو يجي اتك اسيكاني ابو بكر الصديق الله رسول رسول ربي صلى الله عليه وسلم أبي بكر أكنا جداً وأنت يا أبي بكر الصديق يا أبي بكر أتس أغاجت جداً رسول ربي صلى الله عليه وسلم رسول ربي أغاجت كني أبي بكر كني نما رسول ربي لقو أمس صديقته غافة اتباساً جداً يا أبي بكر اتي ورنا مدوغو اومس ور رغما ربي دغو اومس رايي ابو بكر الصديق جكان اتبه ابي بكرتي ربي اسرها جالته ارغكن رسول ربي ارغما كان دي باني جبريل اساندو بان غدي بو اي رسول ربي وقتي صلاه برسيسه اوقات صلاه شلاني الله عليه سلاني شنن حلقان إسراء في معراجاسا واجبتاتي قرو ركعال ملمان تاتي ملي سلاني سبحيتي في سلاني مغريبة أقسمتي أفتيتو وندب لمت سلاني مغريبة قافو مسنوي ركعاسا ديشين بوت إبلان صحابان اتصالاتا كرسول ربي الله اتصالاتا بيت المقدس تريء رسول ربي صلى الله عليه وسلم يرو صلاتا كعبا اوف جد اولچني قبلة بيت المقدس تيراقالني كعبان جدو اساني تيفي جدو, جدو قبلة اساني تي هفتججو دغاف كانا امان قريشي كان قفتن دابني رسول ربي تين سلادم تي اگر ري خوني غرتني وان جبدا ما معجزا براء قرودا نوفدي جلاني رسول ربي قافتا معجزان سُن قَكَمِ جَنَان جين بق أكئددا سمير راعا ديها بوء مج جلاني نى رسول ربي قافتني سناكنا يا رب ولافس اتتففنا أرآف أثمت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته